الَّذِينَ قَالُوا لإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَعُونَا مَا قُتِلُوا الَّذِينَ قَالُوا لإِخْوَانِهِمْ وَقَالُوا لَوْ أَطَعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَدَرَأُوا عَنْ أَنفُسِهِمُ الْمَوْتَ إِن كنتم قل فادرؤوا عن أم